صورة المائدة صورة مدنية تضمنت الكثير من الأحكام الشرعية ويخطئ كثيرا من يظن أن فقه الدين الإسلامي قائم على التحريم بل إن المحرمات في الشرع يمكن عدهن على الأصابع قال الله جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد صدق من ضيق و... وقد صدق من قال وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسله فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وقال عليه الصلاة والسلام بشر ولا تنفر وقال يسر ولا تعسر وقال ربنا من قبل ما جعل عليكم في الدين من حرج فمتى ما فقه الإسلام الإنسان فقه الإسلام حق علم كيف أن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة العصر والأغلال وجعلهم في فسحة من دينهم قال عليه الصلاة والسلام وهو يرى الحبشة يلعبون في مسجدهم دونكم يا بني أرفدة حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة إنما بعثت بحنيفية سمحة